الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفاء عبد القادر يقدم لكم هذه الماده خطر الشيعة هو هو لا يزال وما زال واخر في الانتشار تقول بعضهم ان الجواب التقريب بين السنه والشيعة فكيف نتفق معهم وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يسبون الصحابه الكرام يا اخي طبعا ما هدا هذا التقريب دي تاعه فارغه اساسا فله ومن قباره دعوا لأنا يعمل ذا البيان وغيره عشان يعرف لا ماذا تعرف ان صار خلول يعني نتلملم ونغضل لنأبطر عن الباطل وتجامل صاحب الباطل عشان نكون سوا هذا كلام من شانها ما بتعرف بتعرف ده موكر وده معروف والموكر لا بد ان ينكر والمعروف لا بد ان يعرف لا كيف سأب حسن البناء وليه دعون البنوعة السرورية وهم فرع من جماعات الأخوة المصريين وإنه البناء قال لهم الجماعات كلها وإنه الناس ما سمت يعني ده ما يمكن علي ده يعني ده ما يمكن علي شنون على ده كله يقول لك نتفق بل يعجر بعضنا بعضهم اختلفنا فيه والنعمل سويا كما اتفقنا عليهم يعني يقول لك يعني انت سومادي بما سوى الأخوان السمين ممكن تلقى في طهن الجماعة الأخوانية اا 27 تجاري في حي و23 شمالي و5 500 كلهم في محافظة ميه ده ما تقصلنا ما ما جابش حتى الشيع بيقول للبنا انه اصحاب مذهب من المجاهد ينبغي يعني ان نجمعهم بعض احنا بنعرف ان وسلم علينا حرب على الضوايف الترميم بنص القران ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا نستعمله في شيء الايه دي لما ترجع لابن كثير في التفسير قالت عائشه هذه نزلت في اصحاب الاهواء من امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني يعني كل رسوا ده ممنوع كده ان الذين فرقوا دين فرقوا الدين يا اخي ده جاي ده جوه باقي تسمع يا اخ متاكره تقولك والله انا عقلي سبانيه هل عجبك بقى اني اقول لك والله ده عندهم رخاء يا عادل انت مستغرب عجبك بس انت تخلي الكتابه شنو بس ما بتعجبك واحد ثاني عجبوه جميعا يا دوبه في الجامعه بكريا بيقولك والله ان الحركه عجباني خالص الحركه دي كيف بيقولك والله بيعملوا لف مدورانيه يوم الجمعه انت شفتهم بالدلاله بره بجانب في الجانب قصدي في صني هي الرصاديه بتاعه العربيه بتاعوله وقال كل لهم كل الشغل بتاعها كل بتاع, بتاع مويه وفي هو وهو دلقاني يا إلهي لله يا إلهي لله يأود دينك طيب أعرفنا لا إلهي لله معلم الطريقة دي ماذا لا يألمك لا إلهي لله ماذا لا يألمك كل دول يقولهم على الله صح بينك وين بير ربك صح وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيمة ودون الجهل ما يقول الله قالك ما يقولك بها عرفنا الكواريس مخالفة للشريعة ولم لم تجد مخالفة للشريعة كوز المو يهدو والدلقاني او لا ولا كلامه يعني بيسجل حضره حضره بتاع شنو حضره مولانا جاي من الجمهوريه لا لا وما جاي لك يدير رسول يديه احمد صيادي جاي لي تعال قابل رئيس الجمهوريه لا اطلع بالقى. اطلع بره المستهبل اصلا تصعد لما قال له استاذ فايجي يجي يجي يجي يجي يجي الحقيتي وقابلوا وسلم مناسب ازاي تقيلي اعمل لك لما وهناك منبدة في جماعة زي الفيلة وفي الدرجات في عقالة بعدين نزيدك الرسول وقالت لي قلت <تصفيق> موية ما تقوم بطالة خروف خليني نأكل معها بشوية وقال لك ربا جاي يزيدك الرسول وقالت لي بطالة موية قلت لي قلت موية وقالت لي بطالة بخور يجي حتى البناء يقول لك الشيعة ورسلنا واحد يجيك كل واحد الشيعة الكفرة ابن سيم يقول الشيعة الاثنى عشرية على وجه التعميم كفرة وعلى وجه التخصيص لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كمره الشيعه كمره ليه نور عندهم كلام نصر الله في الالهيات وشيعي اي حتى من اظهرنا وفاعله وفاعله يا جماعه في المذهب بتاعناجري عندهم كلام في الالهيات بيقول صاحب الكارلي الكلي من لم يدير بالبداء لله فليس بشيع انت فاهم علي ده انت فهمته البداء. البداء عند الشيعة يعني كيام الله بالجلد كيام الله بالجلد لانه كلام في القدر يعني الكلام ده انه كلام في القدر ومفروض عليك تاخدك لكن مش موصلك في القدر وكلام في القدر فالشيعه ال12ه عنده اذا طقتك على رضيه على فخ القايده والصلاه اذا طقتك على رضيه كده ده والله ايه ما حصل لكن قلبك طقت يقول لك الله ما صار لك ما هو ده كيام الله بالجلد بيقول بس هتفكر وانه يعني مجال مساله القدر وما مساله بعد ذلك من الملال عاملين باربعه بالذات على كل حاجه قام منه يعني ابنك في الكتاب واش قلنا بسم حد الله حددها قسم جهله وقسم واحده قسمه كده اللي بعده لب تقسيم واضح وتتفرق امتي على 73 فرقه مش جابوا كده كان يخليك يقول كله وكان ممكن يقولوا فتقوا ما تاذيني كلهم فيهم خير ما شاء الله في جاري قال قال كده كان الله له كلام كثير والله تعالى كلامه كله ما شاء <تصفيق> كلهم الله كلنا بقول شو ده كده كل واسينك ده خير حكومه انت مصورهم يجي ياخذوا سهم البلد ما انا ضامن ده نقول كده يكتبه انت فاتح عليك دكان مش كده انا ما ده اكتب لك دول انا ده الاسلام الشر انت ديت كل جه انفضوا انا ليه مشاك ما تعمل ليه ولا حاجه كل واحد <تلعب> الناس بيقول لك لا بيجاني يوه وضحك وبدي وكل ايوه حتى الاخوان المسلمين لما اتكلم ابن باز تقول لابن باز الفتاوى الرقيقه حاجه ما اسال اخويا المسلمين من الفرق ال 12 ايثنا ال 73 70 اللي تخرج في الوعي قال لا إن كل فرقة ليست على ما يجي يبقى تلقان الصحابة فاتخل كل وعيد فوالي تقول ليه قال زحيته قال ماذا أنت مستعبت في كتابة النظري واحدة ما تريدون انت ليه حتى تقول مسلم أفو مسلم تابع البنّة انت ليه تابع بنّة علمنا البنّة في خسنة يعني أنت مستعبت <تصفيق> من نبتاعدين قل ماذا أنت مستعبت ماذا أنت محافظ أي عافظ دبي جاي دا يشكر داب ودبي وعلى اننا تراندوا انا كل معرس كنا كنا فكره واحده نروح كده عايز متراوي الحجمه في حاجه شق الاكراد والله بصف التليفون اجتماع على ثانيه راح لعبوا في كل زمن العقار فاستغلاش الدور ده الناس تطلعوا للمسجد تمام كلامي هطلعوا وشاشه